عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بين أنا في بيتي في مصلايا إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي راني عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا ابا هريرة لك أجراني أجر السر واجر العلانية